لآن, لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ج ي يَا أَيُّهَا م ا ل س ي ن آمَنُوا أَطِيعُوا ا ل ل ه و ر س و ل ه و م الاسلاميه ت و و عَنْهُ وَأَنْتُمْ ت م ع و و ن تَكُونُوا ك ا ل ن اسماء ل و ا الله الحسنى م ع و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 تخافون أ ن يتخطفكم الناس فاواكم و أ ي د ك م بنصره ورزقكم, ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا ايها الذين آ م ن و ا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم